بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك عن أبينا محمد نعم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والموسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب المختص في العقيدة للأستاذ الدكتور خالد المشيق حفظه الله قال المؤلف حفظه الله الجماعة والإمامة الثاني عشر الصحابة الكرام كلهم عدول وهم أفضل هذه الأمة والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضورة ومحبتهم دين وإيمان وبغضهم كف ونفاق مع الكف عما شجع بينهم وتوك الخوض فيه بما يقدح في قدرهم وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهم الخلفاء الراشدون وتثبت خلافة كل منهم حسب كل منهم حسب توتيبهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الدكتور خالد مشيخ حفظ الله تبارك وتعالى الصحابه كلهم عدول وهذا جاءت فيه نصوص في كتاب الله تبارك وتعالى في الثناء عليهم كقوله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار والرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وكذلك قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم وقول الله تبارك وتعالى نعم محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار والرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من اثر يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الأنجين كذر أن أخرى شطأه فآذره فاستوى على سوقه وكذلك قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وقول الله تبارك في ختامه أولئك هم الصادقون وقال والذين تبووا الدار والإيمان من قبل من يحبون من هاجر إليهم وكذلك قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح وقاتل أولئك من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقول الله تبارك وتعالى السابقون الأولون المهاجرين والأنصار وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذاهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصب المهم أن النصوص كثير جدا في ثناء الله تبارك وتعالى وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه قالوا هم أفضل هذه الأمة هذا بالإجماع أن الصحابة هم أفضل هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قالوا الشارث لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي نعم على عموم الصحابة رضي الله عنهم نشهد لهم بالإيمان كما شهد الله لهم سبحانه وتعالى قال محبتهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق نعم محبتهم من محبة أولياء الله وهؤلاء أعظم أولياء الله جل وعلا بعد الأنبياء فمحبتهم لا شك أنه دين وإيمان وبغض هؤلاء كفر ونفاق عاذا الله وإياكم من ذلك قال مع الكف عما شجر بينهم هم بشر كسائر البشر تقع بينهم خصومات تقع بينهم مشاجرات أو غير ذلك كما وقع في الجمل والصفين فالكف عن هذا ونستغفر لهم ونعذرهم فيما وقع والخلاف الذي وقع بين الصحابة ليس لأجل الدنيا فهم أعظم من أن يختلفوا لأجل الدنيا وإنما كان خلافهم لأجل الدين وذلك أنهم تقاتلوا كل يرى أن الآخر أخطأ في موافقة السنة ولذلك تقاتلوا لأجل هذا لا أنهم تقاتلوا لأجل الدنيا رضي الله عنهم وأرضاهم قال وترك الخوض فيه بما يقدحه في قدرهم رضي الله عنهم ثم قال أفضل المبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي نعم هذا الصحيح أن هؤلاء الأربع الخلفاء هم أفضل أصحاب النبي وبعدهم يأتي بقية العشرة وهم سعد وسعيد وعبد الرحمن وابو عبيدة والزبير وطلحة ثم بعد ذلك يأتي قالوا أهل بدر وبعضهم قال يأتي أهل بيعة الرضوان بعد أهل بدر ثم بعد ذلك عامته الصحابه رضي الله عنهم نعم الثالث عشر ومن الدين محبه ال رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته وتوليهم وتعظيم قدو ازواجه امهات المؤمنين ومعرفة فضلهن ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان ومجانبتي أهل البدع ولهوى نعم من الدين محبة آل الرسول صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت ملافع علي مولاه وغير ذلك من النصوص فمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من محبه النبي صلوات ربي وسلامه عليه ومن تذكيره باهل بيته عندما قال اني تارك فيكم ثقلين احدهما كتاب الله فذكر كتاب الله وامر به والتمسك به من قال قال بيتي اذكركم الله اهل بيته اذكركم الله اهل بيتي ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم واهل بيته هم قرابته صلى الله عليه وسلم وازواجه قرابته وازواجه لهم اهل بيته وقرابته هو كل من ينتسب إلى هاشم كل من يثبت نسبه إلى هاشم فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المسلمين مسلمون منهم لأن هناك من ينتسب إلى هاشم وليس بمسلم كأبي لهب وطالب ابن أبي طالب وغيرهم من لم يدخل في دين الله تبارك وتعالى ولكن المقصود بأهل بيته من أسلم منهم. والذي بقي من ذريه هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أولاد فقط هم الذين بقيت لهم ذرية أربعة أولاد من هاشم هم الذين بقيت لهم ذرية طبعا هاشم عنده ولدان أسد وعبد المطلب اللي هو شيبه الحمد وأسد انقطعت ذريته و ولم تقل ذريه إلا من عبد المطلب الذي هو شيبه الحمد وبقيت من ذريته أربعة الذين بقوا يعني هو ذريته عشر احد عشر مع والد النبي صلى الله عليه وسلم احد عشر اولاد عبد المطلب وهم حمزه والعباس وابو طالب وابو لهب وحجل وعبد الكعبه وضرار والغيداق والحارث والزبير هؤلاء اولاد عبد المطلب وعبد الله طبعا والد النبي صلى الله عليه وسلم الذين بقيت لهم ذريه اربعه من هؤلاء الاربعه وهم أبو طالب والحارث وأبو لهب و... والعباس هؤلاء هم الذين مقيت لهم ذرية هؤلاء الأربعة إلى اليوم ذريه العباس موجودة ذريه الحارث موجودة ذريه أبي طالب موجودة ذريه أبي لهب موجودة فكل من ثبت نسبه إلى أبي طالب أو ثبت نسبه إلى العباس أو ثبت نسبه إلى الحارث أو ثبت نسبه إلى أبي لهب هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة وآل بيته الآخرون هم الذين هن أزواجه التي نزل فيهن قول الله تبارك وتعالى واذكرنا ما يتل في قول الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء انتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفة وقبنا الصلاة وقرنا في بيوت كنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وقبنا الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله بإذب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهرك فهذه النساء وتزوج النبي إحدى عشرة أمرأة صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع منهن وهن خديجة وعائشة وسودة وزينب وزينب زينب بنت جحش وزينب بنت وزيمة وميمونة وجويرية وأم حبيبة وأم سلمة وصفيّة وحفصة هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين نعم قال ومن حبت أئمة السلف اللي هم سواء كانوا من الصحابة أو التابعين او أتباع التابعين هؤلاء هم علماء السنة والتابعين لهم بإحسان قول الله تبارك وتعالى السابقون السابقون من, السابق من مهاجر الانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قالوا مجابهه اهل البدع ولا هو قد مر بنا نعم الجهاد في سبيل الله ذو سنام الاسلام وهو ماض الى قيام الساعه نعم الجهاد ماض لا ينقطع الجهاد الى قيام الساعه لكن متى ما تهيئت اسبابه والجهاد كما هو الاصل عند اهل العلم أنه وسيلة وليس غايه في حد ذاته وانه وسيله تحقيق الغايه وهي عباده الله بالارض سبحانه وتعالى نعم الخامس عشر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعه من اعظم شعائر الاسلام واسباب حفظ جماعته وهما يجبان بحسب الطاعة والمصلحة والمصلحه معتبره في ذلك نعم الامر بنوح نهي المنكر لا ينقطع في هذه الأمة كما قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنوهن عن المنكر تؤمنون بالله يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو مشهور عنه يقول لا يتم آخر هذه الآية حتى يتم أولها يعني لا تكون أو لا يتم أول هذه الآية حتى يتم آخرها. يعني لا تكون خير أمة حتى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله نعم قال المؤلف حفظه الله المطلب الثاني الصحابة وضي الله عنهم الصحابي من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك والصحابة ت... تعرف الصحابي الصحابي من من آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك من لقي النبي يخرج من لم يلقه وان كان عاش في زمانه وإن كان مؤمنا كأويس القرني مثلا كأبي موسن الخولاني هؤلاء لقوا آمنوا بالنبي لكن ما, ما تشرفوا برؤيته صلى الله عليه وسلم فلا لا يقال عنهم صحابه يقال عنهم خضرمون أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا في حياته لكن لم يتشرفوا بلقائه فلا لا يقال لهم صحابه من لقي النبي مؤمنا به طبعا قالوا لقي ولم يقل رأى لأن فيه ناس عميان ما يرون فقالوا لقي النبي مؤمنا به حتى يخرج الكفار لقوا النبي كأبي جهل وأبي لهب وأمي بن خلف لقوا النبي لكن ليسوا مؤمنين به ويخرج المنافقون كذلك ليسوا مؤمنين بأنه فلا يكونون من الصحابة ومات على ذلك ليخرج المفتدون أن يرتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال لهم صحابه إذن الصحابي اشترط فيه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤمنا به حال اللقياة وأنه مات على هذا الإيمان والصحابة وضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء وكلهم عدول لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وزكاهم ووضي عنهم قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار وحماء بينهم تواه مكع عن سجده يبتغون فضل من الله ووضوان سيمهم في وجوههم من أثو السجود ذلك مثلهم في التواه ومثلهم في الانجيل كزوج أخ جشقه فآزوه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزواع ليغذ بهم الكفاع ليغذ بهم الكفاع وعد الله الذين آمنوا وعمل الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم وهم يتفابلون <تصفيق> المهاجعون أفضل من الأنصاع. أولاً المهاجعون أفضل من الأنصاع. ثانياً من أنفق من قبل صلح الحديبية وقاتل أفضل من بعد أفضل من بعد الذين قاتلوا وأنفقوا. ثالثاً أهل بدو أفضل من غيرهم. وابعاً أهل بيعة عضوان أفضل من غيرهم. شو من أنفق؟ ثانية؟ من أنفق من قبل الحديبية وقاتل أفضل من شيل بعد. من أنفق من قبل صلح الحديبية وقاتل أفضل من الذين قاتلوا وأنفقوا من بعد أفضل, أفضل من الذين قاتلوا وأنفقوا من بعد ثالثا أهل بدر أفضل من غيرهم رابعا أهل بيعة وابوان أفضل من غيرهم ويتفاضلون تفاضلا خاصا فأفضل الصحابة الخلفاء واشدون أبو بكر ثم عموة ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم نعم الصحابة يتفاضلون من حيث الجملة قال المهاجرون أفضل من الأنصار نعم لأن المهاجرين يعني أسلموا قبل الأنصار بسنوات الأنصار أسلموا في سنة الحادي عشر من البعثة أو الثانية عشر من البعثة بينما المهاجرين أسلموا قبلهم بعشر سنوات تقريبا وأكثر فالمهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار لأن إسلامهم أقدم منهم، فالمهاجرون أفضل من الأنصار بشكل عام أهل صلح دبيا اللي الفتح الله تبارك وتعالى أفضل من الذين لم يشاركوا صلح دبيا اللي حضروا بدرا أفضل من الذين لم يحضروا بدرا وعلى خلاف بين أهل العلم في التفاضل بعد ذلك نعم ثم بقية المبشين بالجنة عبد الرحمن بن عوف وساعد بن أبي وقاس وطلحة بن عبيد الله وزوريه أنها البيعة الرضوان ذكرهم هنا لأنها البيعة الرضوان بعد الفتح يعني بعد الصلح بعد الصلح الحديبية في السنة السادسة والبيعة الرضوان في السنة السابعة لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عفوا باعة الرضوان هي في الفتح نفسه في, في صلح الحديبية باعة الرضوان لما رسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ليفاوض قريشا فامسكوه ومنعوه من الرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع اصحابه بيعه الرضوان وهي في الفتح في خيبر في الحديبية فلا ادري كيف فرق المؤلف بين من انفق أنا يريد هو من انفق من قبل صلح الحديبيه وليس في صلح الحديبيه نعم لعموم الايه لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم من الذين انفقوا من بعده وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى هذا نص الآية أن الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح نعم ويتفاضلون تفاضلا خاصا يتفاضلون تفاضلا خاصا فأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمواء ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ثم بقية المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاس وطلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام وابو عبيده عامر ابن الجواح وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين وهذا يقال لهم العشر المبشرون بالجنة لأنهم ذكروا في حديث واحد حديث سعيد بن زيد عند ابي داوود وغيره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحه في الجنة وابو عبيده في الجنة وطلحه وسعد في, في الجنة مسكت. قال وصاحبكم في الجنة. أشار إلى نفسه. رضي الله عنه. نعم. سعيد بن زيد هو زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر. نعم. وهم من المسلمين الأوائل. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل وهم آل علي وآل عقيل وآل العباس وبن الحاوث بن عبد المطلب ومن أهل بيته ومن أهل بيته أزواج طيبات المطهرات. وأفضلهن خديجة وعائشة والصحيح أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هؤلاء يعني كما قلنا قبل قليل لكن هؤلاء ذكروا في حديث حديث زيد بن أرقم لما قيله من أهل بيتي قالوا آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر ولكن صحيحنا كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كل أولاد الحارث عم النبي وكل أولاد طبعا كل أولاد عبد المطلب في النهاية لكن هؤلاء الذين بقي لهم نسل كما قلنا وهم الحارث وابو طالب والعباس و ابو لهب نعم والواجب تجاه الصحابه اولا محبتهم وموالاتهم والتودع عنهم والاستغفاء لهم ثانيا سلامه القلوب لهم نعم نص الايه والذين لما ذكرهم الله تبارك وتعالى الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم ومالهم ثم اتبعهم بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ثم اتبعهم بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم هذا هو الواجب على المسلم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يحبهم ويستغفر لهم ويدعو لهم نعم قال المؤلف حفظه الله المطلب الثالث الأولياء الولي هو كل مؤمن تقي قال الله تعالى الا ان اولياء الله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون ومراتبهم في الولايه بحسب مراتبهم في, في, الولاية, في, الولاية, في الولايه في الولايه في الولايه احسن الله إليكم في الولايه بحسب مراتبهم في الإيمان والتقوى لا بالنسب ولا بالمال قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم نعم اولياء الله يجب علينا محبتهم وكل مؤمن هو ولي من اولياء الله تبارك وتعادة الله ولي الذين امنوا سبحانه وتعالى لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن يتقي فهو ولي من اولياء الله تبارك وتعالى وعرف الله الولي قال الذين آمنوا وكانوا يتقون وعرفه الحافظ الحجر رحمه الله تعالى قال الولي هو العالم بالله الولي هو العالم بالله المقيم على طاعتي المخلص له إذن هذا هو الولي العالم بالله المقيم على طاعتي المخلص له هذا هو ولي الله جل وعلا نعم سارجع ان وليكم منهم والكوامه خارق للعاده يجويه الله تعالى على يد ولي من اوليائه كوامه له وتصديقا للنبي الذي اتبعه نعم الكرامه امر خارق للعاده قال الكرامه ومعجزه واستدراج المعجزات للانبياء والكرامات للأولياء والاستدراج للفساق والفجار والكفار وكلها خرق للعادة كلها خرق للعاد أما الأنبياء فصورها كثيرة جدا انشقاق البحر لموسى صلاة انقلاب العصا إلى حيه أحياء الموتى لعيسى صلاة القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك كثير من معجزات الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أما الأولياء فالكرامات أيضا كثيرة كما ذكر الله تبارك كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قصة أهل الكهف قصة الثلاث الذين دخلوا غار قصة الجريج العابد كثيرة جدا قصص ذكرت في القرآن أو في السنة تدل على اكرام الله تبارك اوليائه بخرق العادة لهم وأما الاستدراج فهذا يكون الكفار والفساق والفجار كما قال الله تبارك واملي لهم إنك كيدي متين إن الله لا يملي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للكافر أو للظالم حتى إذا خذوا لم يفلته كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يقع للحج الدجال عندما يخرج يأمر السماء أن تمطر يأمر أن تخرج كنوزها يقتل رجلا ثم يحييه هذه كلها خوارق للعادات ولكن يسمى استدراجا يقال لها استدراج وإذاك يقول الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يطير في الهواء او يمشي على الماء فلا تغترن به حتى تعرض امره على الكتاب والسنه فان كان ملتزما بالكتاب والسنه قائما بهما فهذه كرامه وان كان منحرفا عن الكتاب والسنه فهذا استدراج أو تعاون مع الجن والله اعلم وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وحفظ الله تبارك وتعالى الدكتور خالد مشيق ونفعنا بعلمه وبهذا كنا اثمنا هذا الكتاب وان شاء الله تعالى الدرس القادم سنأخذ الفترتين لكتاب منهج السالكين إن شاء الله تعالى والله أعلم صلى الله عليه وسلم وحمد.